والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار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 مَجَّأَ لَمِنَهَا زُوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّنَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي غُلُمَاتِ ثَلَاثٍ فَالْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْزَلَ لا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا زرة زر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيلبيكم بما كنتم تعملون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 قبل وجعل لله ان ندادا ليضل عن سبيله قلت مت تعب بكفرك قليلا قلت مت تعب بكفرك قليلا انك من أصحاب النار ام من هو قال تانا الليل ساجدا وقائما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 من الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب فمن حق عليه كلمة العذاب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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلك فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف أنواع ثم يهيء فتره مصفرا ثم يجعله حطاما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 فَأَلَا قَوْمَ اللَّهِ الْخِزْيَةَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ مَرَّ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجَلَّ يَتَّقُونَ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 لكهم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أسوأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا أَبْحَثْنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِرٍ أَبْدَأْ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 قل أف رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمه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 فمن اهتدى فلنفسه وَمَنْ ضَلَ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا ذَا أَنْتَ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّلُ أَنفُسَهِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُدْ فِي مَلَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إلَى أَجَلٍ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 قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن ماذا أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَن لَا تَشْعُونَ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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اللَّهُ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السَّمَاوَاتِ والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أف غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوعى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط عملك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قد قبضته يوما قياما والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يفركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأوضع الكتاب وجيء بالنبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم مزمارا حتى إذا جاؤها فُتِحَت أبوابها وقال لهم خزنت هذا ألم يأتكم رسول منكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجور العاملين وترى المذا مذاك تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين